باركاته. ان شاء الله هنبقى بإذن الله. احنا وقفنا في المرة اللي فاتت عند اه ماذا يلو الايماني باليوم الاخر. صح ده? حد عنده اسئلة. حد عنده اسئلة ولا نتبق? <تصفيق> طيب ايش ايه بيقول ماذا يلو الايماني باليوم الاخر?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 الافضل طيب الحمد لله طيب بيقول بسم الله الرحمن الرحيم مد اليمان باليوم الاخر قال قال الله تعالى ان الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون وقال تعالى انما توعدون للصادق وان الدين لاواقع وقالت على ان الساعه اتيه لا ريب فيها دي كلها ادله على وجود يوم القيامه قال ما معنى الايمان باليوم الاخر وما الذي يدخل فيه قال معناه التصديق الجازم باتيانه لا محاله والعمل بموجب ذلك ويدخل في ذلك الايمان باشراط الساعه واماراتها التي تكون قبلها لا محاله وبالموت وما بعده من فتنه القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامه من الاهوال والافزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعه وغيرها وبالجنه ونعيمها الذي اعلاه النظر الى الله عز وجل وبالنار وعذابها الذي اشده حجبهم عن ربهم يبقى اذا ده كلام اجمالي في اليوم الاخر لان احنا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان عندنا الايمان في هذه الاشياء بعضها ايمان اجمالي وبعضها ايمان تفصيلي قلنا الاجمالي اللي هو ده ان في حاجه اسمها يوم اخر وان في اشراط ساعه وان في جنه وان في نار ده كله ايمان اجمالي الايمان التفصيلي اللي هياتي معانا بقى في الكلام الجاي كل واحده على حده يعني ادي اشراط الساعه ونقول زي ايه في الموت وبعض الادله عنه في النار وبعض صفاتها وما الى ذلك قال هل يعلم احد متى تكون الساعه قال مجيء ساعته من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها كما قال تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت دي نقطه مهمه جدا ان احنا عندنا خمس حاجات لا يعلمها الا الله ان شاء الله لما نوصل في الكهانه هيبقى الموضوع ده هيفرق معانا ان ادعاء اي شيء علم اي شيء من هذه المكاتيب الخمس شرك اكبر لانه لا يعلمهن الا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاخر سؤال عندنا ايه وزاد في روايه خمس لا يعلمهن الا الله تعالى وتلا الايه السابقه يبقى اذا هذه الخمس لا يعلمه الا الله وادعاءها كفر بالله عز وجل ادعاء العلم بهذه الخمس مدن الخمس لو حكم اخر ان شاء الله كلام ده في الكهانه بس بقول لكم يعني بحيث ايه تبقوا تفتكروا دي ان شاء الله ما نوصل في الكهان قال ما مثال امارات الساعه من الكتاب قال مثل قوله تعالى فلينظرون الا ان تاتيه الملائكه او ياتيه ربك او ياتيه بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كثر في ايمانها خيرا الايه وقوله تعالى واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون بما يقولك ما, يقول ما مثاله امارات الساعه من الكتاب عندك ايه ايه الدبه اهيت والاي اللي قبلها يوم ياتي بعض ايات ربك وتفسيريا تفسير الايه دي ايه ايات ربك هي طوع الشمس المغرب كويس يبقى دي دليل على طوع الشمس المغرب واللي بعدها دي دليل على الدبه وبعدها حتى اذا فتحت اجل وماجوج اللي هو خروج اجل وماجوج اقترب فترتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين الدخان ايضا من علامات القيامه يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يبقى اذا في زلزال الساعه وما الى ذلك ما مثال امارات الساعه من السنه عندنا ايه مثل احاديث طلوع الشمس من مغربها واحاديث الداله واحاديث الفتنه كالدجال والملاحم واحاديث ابن عيسى هما يعني ايه عشان تحفظهم بصوره سهله شويه في ثلاث حاجات بحرف الدال تمام وثلاثه خروج وطلوع ونزول وثلاث كسوف واخره انوار دي دول 10 حاجات ثلاثه بالدال اللي هما ايه الدابه والدجال والدخان وثلاثه طلوع ونزول وخروج طلوع شمس المغربها ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاث كسوف خاص يكون بالمشرق وكسوف بالمغرب وكسوف بجزيره العرب واخر حاجه واخر ذلك نار تخرج ايه من نار تحصر الناس الى الارض المحشر يبقى دول ايه 10 حاجات كويس كمثال في السنه عن امارات الساعه هي اخرهم في الترتيب هي النار الباقيين دول مش مرتبين ولكن الترتيب دوت للحفظ يعني ثلاثه دال وثلاثه ايه طلوع ونزول وخروج و3 ثلاث خطوط تمام ما دليل الايمان بالموت قال الله تعالى كل يتوفاكم ملك الموت وقال الله عز وجل لنبيه انك ميت ومايت إن الى غير ذلك من ايه من الايات دليل على الموت قال ما دليل فتنه القبر ورعينه او عذابه من الكتاب قال الله تعالى كلا انها كلمه هو قائلها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون يبقى اذا في برزخ بعد الموت هي حياه البرزه وايه ايضا اوضح من ذلك وحاقب ال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليه امتى النار دي بقى ودوه وعشيه ويوم تقوم الساعه يبقى اذا هذه النار كانت قبل قيام الساعه والایه دي انزلت بعد هلاك فرعون وقومه يوجد فرعون وقومه في قبورهم وقال الله عز وجل عنهم وهم في قبورهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم بعد ذلك ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب يبقى النار الاولى التي يرمون عليه غدوا وعشيا كانت في قبورهم يبقى ده دليل صريح جدا على عذاب القبر وقال تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الى غير ذلك ما دليل ذلك من السنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالين اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان لهذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقول له انظر الى مقعدك من النار قد ادلك الله به مقعدا من الجنه فيراهما جميعا إلى غير ذلك وممدد لي على السؤال في القبر والحديث الآخر إن أحدكم إذا مات عرض عليهم مقعده بالغضات والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهلنا وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وحديث القبرين وفيهما إنهما لا يعذبان بإذن في عذب أيضا في القبر وسمع صوتا وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد واجبت الشمس فسمع صوتا فقال اليهود تعذب في قبورها يوجد أن كانت تعذب في القبر إلى غير ذلك من الحديث ومنها أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوز النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونبي صلى الله عليه وسلم لا تعوز إلا من شيء موجود تمام السؤال 110 ما دليل البعث من القبور قول الله تعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب فاذا هناك بعث والى غير ذلك من الايات تمام شويه من الاحاديث هناك ايضا احاديث منها ال يعني هو الحديث دوت حديث ضعيف الحديث اللي معانا دوت اللي هو رواه ابو داود ده حديث ضعيف فبلاش نذكره طيب قال ما حكم من كذب بالبعث قال هو كافر بالله عز وجل ليه كافر حد عارف لماذا المكذب بالبعث كافر تمام لانه كذب فعلا صريح ايه وحديث متواتر كويس ده اللي بيبقى كفر يعني هنا كذب ايوه صريحه جدا ذكر الله عز وجل البعث في القران صراحه فمن كذبه فقد كفر لانه لا يحتمل ذلك الا انه مكذب لله فتنذيب الله كفر لا محاله تمام لان هو مش كذب راوي ده ايه قران متواتره لا احد ينكره ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه قال الله تعالى وننفخ في الصور يبقى ده دل على ايه على النفخ في الصور طب كم نفخه في هذه الايه وننفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ادي واحده ثم ننفخ فيه اخرى يبقى الثانيه فاذا هم قيام ينظرون يبقى الايه دي فيها ايه كم نفخوره اثنين في هذه الايه ذكر او ذكر نفختين الأولى للصعق والثانية للبعث وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يبقى دي نفخه سميت أو لقبت بنفخة الفزع فمن فسر الفزع في هذه الآيه بالصعق فهي النفخه الاولى يبقى الصعق والايه والفزع نفخه واحده وفي واحد وفي بعض العلماء فسروا ان الايه الفزع حاجه والصعق حاجه فخليهم ثلاثه نفخه للصعق ونفخه الفزع واخرى للبعث وفي بعض مفسرها ان يستعق الفزع نفخه واحده ونفخه اخرى للبعث فهم نفختين او ثلاث على حسب تفسير الايه تمام يا شباب قال وفي حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليت ورفع عليه ليت ده اللي هو جانب الرقبه يعني تمام يا شباب اا قال واول من يسمعه رجل يلوط حوض ابليه قال فيسعق ويصعق الناس ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كانه الطل او قال ضل شكه شعبا يعني فتنبث منه اجساد الناس ثم ينفخ فيهم مره اخرى فاذا هم قيام ينظرون الحديث هو من فسر الفزع بدون الصعق فهي نفقه ثالثه متقدمه على النفقتين ويعيدهما في حديث السور الطويل فان فيه ذكر ثلاث نفخات نفقه الفزع ونفقه الصعق ونفقه القيام لرب العالمين يبقى اذا الخلاف سائق في هذه المسألة في السؤال 122 -12 إن عندنا إما نفخة الفزع والصعق واحدة ثم نفخة البعث وإما ثلاث نفخات الفزع والصعق ثم البعث بعد ذلك قال كيف صفة الحشر من الكتاب قال في صفاته آيات كثيرة منها قوله قوله تعالى ولقد جئتمونا فراد كما خلقناكم أول مرة الآية وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا غير ذلك تمام طبعا انت في كل هذه الاسئله فيتحفظ حديث واحد او ايه واحده قال كيف صفته من السنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين واسنان على بعير وثلاث على بعير واربعه على بعير و10 على بعير وتحشر بقيتهم وتحشر بقيتهم النار تقيلوا معهم حيث قالوا وتصبحوا معهم حيث اصبحوا وتمسي معهم حيث امسوا الى غير ذلك يبقى اذا والحديث طبعا المعروف ان السيده عائشه الحديث لاخر سؤال وقالت عائشه رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يهمهم يهمهم ذلك تمام وفي سؤال 115 كيف صفته الموقف من الكتاب قلنا احنا بنقرا لان ما فيش مسائل هي الموضوع كله قراءه احاديث انت هتحفظها او هتحفظ من كل سؤال حديث واحد فقط يعني كيف صفته الموقف من الكتاب قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مقطعنا مقنع رؤوسهم لا يرتقد اليهم طرفهم واسئلتهم هواء الى غير ذلك كيف صفة الموقف من السنة فيه احاديث كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال يقوم احدهم في رشحه الى انصاف اذنه الى غير ذلك كيف صفة العرض والحساب من الكتاب قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال تعالى وقفوهم انهم مسؤولون الى غير ذلك كيف صفته ذلك من السنه فيه احاديث كثيره منها قوله صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب يبقى اذا في ايه صفه للايه الوقوف والعرض ومن نقش الحساب عذب قالت عائشه رضي الله عنها اليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسير قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض يبقى اذا في عرض وفي مناقشه العرض دوت لمن ايه يحاسب حسابا يسيرا ومن يناقش في العرض فانه سيعذب تمام اما المؤمن الذي سينجو فانه لا يناقش يعرض تعرض عليه ذنوبه ثم يعترف بها فيغفر الله له ويدخل الجنه اما من سيناقش سيعذب ما هي المناقشه هي اللي في الحديث وقال صلى الله عليه وسلم يجاؤوا الكافر يوم القيامه فيقال له ارايت لو كان لك لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال قد سألت ما هو أيسر من ذلك وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صب آدم أن لا تشرك به فأبيت إلا أن تشرك وقال الصلاة والسلام وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترء الضمان وينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم من عمله وينظر اش امام منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمتين طيبه وقال صلى لم يدن احدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها وغير ذلك من الأحاديث السؤال 119 كيف صفة نشر الصحف من الكتاب قال الله تعالى وكل إنسان أنزلناه طائره في ونوقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إلى غير ذلك ما يدلل ذلك من السنة عند كذا حديث منها وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل يذكر الحبيب وحبيبه يوم القيامة قال يا عائشة اما عند ثلاث فلا اما عند الميزان حتى يثقل او يخف فلا وان عند تطاير الكتب اما يعطى بيمينه اما يعطى بشماله فلا وحين يخرج عنق من النار نسال الله العظيم 121 قال الله ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفته الوزن قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها فكفى بنا حاسبين وقال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم لما كانوا بآياتنا يظلمون إلى غير ذلك مئة من واشرين ما دليل ذلك وصفته من السنة وصفته من السنة فيه احاديث كثيره منها حديث البطاقه التي فيها شهادتان وانها ترجع ب90 سجلا ترجح ب90 سجلا من السيئات كل سجله منها مد البصر ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لمسعود اتعجبون من دقه ساقي والذي نفسي بيده لهما في الميزان اثقل من احد وقال صلى الله عليه وسلم انه لا يؤتى بالرضي العظيم الثمين يوم القيامه لا يازم عند الله جناح بعوضه وقال قرؤوا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ما دليل صراطي من الكتاب قال الله عز وجل وان منكم الا واردها والمرور طبعا هو المرور على الصراط وليس الدخول فهناك من المؤمنين من ما دليل صراطي وصفتي في من السنه في احد رصا صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجسر ذهراني جهنم او ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما جسر قال مد حرضه مزله عليه خططيف وكاليب وحسكه مفلطحه بها شوك وقيماء تكون بنجد فيقال يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكجاوديد الخيل والراقب والركاب فناجي مسلم ونادي مخدوش ومكتوس في نار جهنم حتى يمر اخرهم يسحب سحبا ما شاء الله العافي مفاريش في البخاري 125 ما دليل القصص من الكتاب انتوا عايشين شباب ولا نمتم ولا ايه طيب الحمد لله اا فبيقول ما دليل القصص من الكتاب قال الله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويعطي من عنده اجرا عظيما الى غير ذلك ما دل قصاص وصفته من السنه في احاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في الدماء وقوله صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده من كانت عنده مظلمه مظلمه لاخيه فليتحمل منه اليوم فانه ليس ثمن دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات اخيه فطرحت عليه ما دليل الحوض من الكتاب قال صلى الله عليه نبيه قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم استغفر الله ان اعطيناك الكوثر قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان اعطيناك الكوثر ما دليل حوضي وصفته من السنه في احاديث كثيره بلغت مبلغ التواتر منها قوله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض ما دليل الايمان بالجنه والنار قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين اذا اعدت يبقى اذا موجوده وكذلك النار اعدت للمتقين اذا هي موجوده ما معنى الايمان بالجنه والنار معناه التصديق الجازم بوجودهما وانهما مخلوقتان الان وانهما باقيتان ببقاء الله لهما لا تفنيان ابدا ما الدليل ما الدليل على وجودهما الان قال اخبرنا الله عز وجل انهما معدتان معدتان فقال في الجنه وعد للمتقين وقال في النار وعد للكافرين يبقى وعد خلاص موجوده ما الدليل على بقائهما لا تفنيان ابدا خالدين فيها ابدا يبقى الخلود المؤبد دليل عدم الفناء سواء في الجنه او في النار وغير ذلك وما هم بخارجين من النار ولا يقضى عليهم فلا يموت ولا يخافق عنهم من عذابها الى غير ذلك فهذا دليل انها لا تفنى خلافا لبعض اهل العلم الذي تاول ان النار تفنى وهذا مخالف للادله و الراجح كما ذكرنا انها لا تفنى ما الدليل على ان المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الاخره طبعا دي مساله يعني بعض الناس اما بنسمع عنها في السؤال 133 بعض الناس لما بيسمع يقول ايه رؤيه الله وغير ذلك يقول هو في حد يمكن هذا الكلام نعم هناك من ينكر هذه الاشياء يعني كنت في العمره في يعني قابلت ناس اللي هم الاباضيين مش عارف انتي اللي حكيت لك القصه دي قبل كده الشاغل ان هم بيقولوا بخلق القران وبيقولوا بتكثير مرتكب الكبيره وبيقولوا ايضا لان الله لا يرى في الدنيا ولا في الاخره فنقص دي هذه الفرق ما زالت موجوده وفي ناس بتقول هذا الكلام فيعني في الكلام ده مش ايه انتوا بتحسوا ان هو سهل ايه ما هو القران واضح يعني عندما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظر موضوع واضح جدا مع عمان نعم اه هم ايباديين في عمان بيت باء ايباد وهو خوارج طبعا فالشاد يعني إن, ان ان ان هذه الفرق ما زالت موجوده وندرس هذه الاشياء في ناس بتقول لك ايه انت هتعيد اختراع العجله وكل شويه تقعدوا تتكلموا في الكلام ده لا ما هو الموضوع البدعه لا تاتي بدعه جديده ولكن تلبس ثوبا جديدا فالبدعه هيها فلا بد ان نعلم هذه البدعه <تصفيق> لانها احيانا تاتي بثوب جديد و هناك ايضا من احاديث غير ذلك وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الايه وفصلت الايه زياده بالنظر الى وجه الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث صهيب عند مسلم فيكشف فيكشف الحجاب فما اوط شيء احب اليهم من النظر الى ربهم هو الحمد لله على يعني الذي هدانا والله لان يعني الموضوع فعلا ما زالت اقدام يعني لا احد يظن انه معصوم او انه يعني بعيد عن الزلل او الضلال نسال الله العافيه ما دليل الايمان بالشفاعه ومن من تكون ومنن تكون يبقى عايزك تعرف ايه دليل الشفاعه واضح جدا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يبقى اذا هناك شفاعه باذن طيب مين من تكون ولمن تكون ومتى تكون من من تكون من من ياذن الله عز وجل له ولمن تكون لمن اذن الله عز وجل له ومتى تكون بعد الاذن طب بايه فايده الكلام ده لان احنا بنقول ان الشفاعه موجوده ولكنها لا تكون الا لمن اذن له ولا يحظاها وينتفعوا بها الا من اذن له وتكون بعد الاذن ده يعني يعلمك ان هذه الشفاعه ليست الا او ليست ملكا الا له ولا تكون الا باذن الله ولا تكون في من الا لمن اذن الله ممن اذن الله فيما ياذن الله وبعد الاذن فهي ملك لله وهي تفضل من الله طيب يبقى اذا عايزك تعرف ثلاث حاجات اولا الشفاعه لها ثلاث اشياء اذن في الشفاع ايه الدليل من ذا الذي يشفع عنده الا باذن يبقى ما ينفعش يشفع الا باذن واذن في المشروع له ولا يشفعون الا لمن رطب يبقى دي الثانيه الثالثه اذن في الشفاعه فيخد لي حدا يبقى كل حاجه لها حد مش بيدفع وخلاص لا في حدود للشفاعه تمام يبقى الثلاث حاجات دول عرفتهم اذن في الشفاع من ذا الذي يشفع عنده الا باذن اذن في المشروع له ولا يشفعون الا لمن ارتضى واذن في الشفاعه فيحد لي حد تمام كم تم انواع الشفاعه وما اعظمها تبي لك الشفاعه اعظمها شفاعه العظمى شفاعه العظمى اللي هي ايه لما الناس تاتي للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشفع للبشر كلهم في بدايه الحساب تمام ان يصل الله بينه الحديث المعروف بقى ياتون ادم ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يقول نفس نفسي الى ان انتهوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها تمام يبقى دي الشفاعه العظمى <تصفيق> بعد كده في انواع اخرى الثانيه الشفاعه في استفتح باب الجنه واول من يستفتح او يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم واول من يدخلها من الامم امته صلى الله وسلم الثالثه الشفاعه في اقوام قد امر بهم الى النار ان لا يدخلوها يعني يشفع فيهم بحيث لا يدخلوها الرابعه في من دخلها من اهل التوحيد ان يخرجوا منها فيخرجون وقد انتفشوا نسال الله العافيه وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في حميل السيكل يعني في جنب السيكل الخامسه الشفاعه في رفع درجات اقوام من اهل الجنه وهذه الثلاث ليست خاصه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه هو المقدم فيها ان الثلاثه اللي هي ايه بعد النبين الاولين النبين العظمى وفتح باب الجنه ليست للنبي صلى الله عليه وسلم اما الشفاعه في قوم قد امروا بهم النار اللي هيدخلوها والشفاعه في خروج نار في خروج ناس من اهل التوحيد من النار والشفاعه في رفع الدرجات فليست خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الانبياء والملائكه والاولياء والافراد يشفعون ثم يخرج ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار اقواما بدون شفاعه لا يحصيهم الا الله فيدخلوهم الجنه الثالثه الشفاعه في تخفيف عذاب بعض الكفار طبعا هذه الافراد الفرط فرط القوم هو ايه المقدم منهم يعني تمام انا فرطكم يعني انا من يتقدمكم على الحوض فالافراد هم المقدمون يعني. السادسه الشفاعه في تخفيف شفاعته في تخفيف عذاب بعض النار طبعا الحديث المعروف في هذه المساله هو حديث ابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم انه يخفف عنه العذاب طيب في سؤالين هل يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم في احد من الكفار بحيث يخفف عنه العذاب وهل يشفع او يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في غير ابي طالب و موضوع خلاف يعني هل يشفع في الكفار ان يخف عنه حديثهم صحيح لكن رؤيه رؤس يعني لبعض الكفار انه يخف عنه من العذاب عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب انه يخف عنه من العذاب بشربه او بطعم طعم طعمه لجاريه او اعطى جاريه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيعني أثر لا سند له والرؤية أصلا لا يعتبر بها في هذه المسألة لأن هذه من المغيبات لا تؤكد فيه بالرؤى لكن عندنا الحديث الصحيح في هذه المسألة هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أن يخفف عنه من عذاب النار ونتوقف فيما دون ذلك ما عندناش دليل فإن غيره قد يخفف عنه هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله قال رسول صلى الله عليه وسلم قالبوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو احد منكم بعمله قال يا رسول الله ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته برحمه منه فضل طبعا يتغمدني دي كلمه كبيره قوي لان الغمد انتوا عارفين غمد السيف بيبقى محيط للسيف من كل جانب فان يتغمدني لا يعني تشملني رحمه الله من كل جانب تمام قال كيف الجمع بين هذا الحديث وبدا اين قوله تعالى ونود ان تلكم الجنه او رستموها بما كنتم تعملون يبقى بما كنتم تعملون اهو يبقى ازاي ان العمل مش هو اللي يدخله الجنه وفي نفس الوقت بما كنتم تعملون فلك لا منافاه لا منافاه بينهما بحمد الله فان الباء المثبته في الايه اللي هي بما كنتم تعملون باء السببيه لان الاعمال الصالحه سبب في دخول الجنه لا يحصل الا بها اذ المسبب وجوده بوجود سببه والمنفي في الحديث هي باء الثمنيه ان العمل مش ثمن لدخول الجنه ولكنه سبب لدخول الجنه لكن عملك ما يساويش الجنه مش ثمن ليها ولكنه سبب لدفع تمام واضحه الحته دي فهي باء الثمنيه فان العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها كلها لم يقبل لم يقابل كل عمله عشر معشار اصغر نعم الله عليه الظاهره والباطنه فكيف تكون ثمنا لدخول الجنه رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اخر سؤال معانا ما دليل الايمان بالقدر جمله جمله هو ده اصلا معانا في المره الجايه بس احنا هنقول الجمله بس كده قال الله تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا احنا كده ان شاء الله او بحمد الله خلصنا الترم الاولاني طبعا النهارده اسئله كتير لكن كلها سهله مجرد بس ايه حفظ الادله فقط من اول 138 ده بقى الترم الثاني ان شاء الله فاحنا يعني خلصنا كده النهارده ويعني ان شاء الله نشوفه على خير بعد الامتحان بس يعني ان شاء الله برده في لقاء يوم السبت هيبقى ده ما هو السؤال هيقول ايه يعني هقول لك ما دل الايمان بالقدر هتقول لي كان الله وكان امر الله قدر مقدوره يعني الموضوع مش صعب ولا حاجه يعني لو دخل السؤال ده ال- الحصه المره الجايه هتبقى مش مراجعه اسئله يعني لو ما عندكوش اسئله مش هنقول حاجه اللي عنده اسئله جهزها لان انتوا لو ما ذاكرتوش مش هيطلعوا اسئله هتيجوا مش هتقولوا حاجه بالتاليها مش هتقولوا تجوا في الامتحان مش هتحلوا لكن هتذاكروا وهتطلعوا اسئله المره الجايه هنتكلم في الامتحان ان شاء الله تحلوا فاهمين ازاي فيعني قصدي الموضوع معتمد على مذاكرتكم لو ما ذاكرتوش مش هتلاقوا حاجه تسالوه او هتبقى اسئله مشروحه هقول لكم انا شرحتها لكن انا عايز اسئلة بتاعت ناس ذاكرت يعني حس انك ذاكرت فعلا وفي حاجة وقفت عليك تمام؟ آه كل اسئلت النهاردة دي في الامتحان هستعينوا بمي وصبروا كده وان شاء الله الامتحان هيبقى زي امتحان اللي هو مع بالزبط هيبقى عبارة عن اختياري وغالبًا هيبقى 100 سؤال ممكن يبقى 50 لسه هنشوف وهيبقى النظام هيبقى هيتحدد ميعاد هيتعمل اول صفحه لامتحان التسجيلات اللي عايز يخش الامتحان هيكتب بسرعه فبالتالي اليوزر نيم بتاعه والباسورد على المنتبه هو هيبقى برده نفس اليوزر نيم والباسورد بتاع الامتحان مفيش مشكله اتشرفنا بيك يعني الموضوع بسيط جدا احنا بدأنا دوره ديت او ده يعني دي المرحله الثانيه في بعد اللمعه اللي ما حضرش اللي هم يا ريت يا جماعه يعني ابسط شيء يسمع يسمع اللمعه اللمعه كانت اربع مرات تقريبا ما هيش طويله يعني فحاولوا تبقوا تسمعوها بعد ما نخلص دوره ال200 سؤال يعني على الاقل بس لازم تسمعوها عشان هتفيدكم ان شاء الله يعني عشان نبقى ماشيين في التسلسل بتاعنا زي ما احنا اللمعه كانت اربع محاضرات وبعدها امتحان 100 سؤال اختياري وخلصناها اظن كان 4 مش فاكر يعني إيه وموجوده ومرفوعه ان شاء الله يعني اللي ما سمعهاش او ما حضرهاش بعد ما اخلص 200 سؤال يبقى يسمعها برده ثاني عشان يبقى ماشي معانا ايه كل المنهج كله من اول الاخر يبقى النمعه ده كان مستوى اول تمهيدي مستوى ابتدائي اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو 200 سؤال ده عباره عن ترمين ترم اول خلصناه النهارده وترم ثاني هنبدا فيه ان شاء الله بعد الامتحان الشرايط متسجله وم حوالي بالنهارده هيبقوا 8 شرايط الشريط ما بيزيدش عن ساعة فيه 3 اربع وفيه نص وفيه 50 ديئة او الى ذلك هظن كده يعني والثامن شريط دولت اخيرهم كان النهاردة هنعمل ان شاء الله مرة جاية مراجعة ممكن يعني يا ريت تعمله لو تعمله موضوع بره مش في فرق العمل يعني لو حد فيكو يعمل موضوع ويحط عليه اللينكات بتاعت الدروس ويحط الورق بخير لو حد من بره زي الاخوة او الاخوات اللي بيجوا مش معاكو يعني لو حد منهم حابب يشارك الامتحان صفحه التسجيل هتفتح وكل واحد يعمل مشاركه كده هيبقى هو ده اللي عايز يخش الامتحان فاليوزر نيم بتاعه والباسورد اللي على المنتدى هيبقوا نفس اليوزر نيم والباسورد بتاع الامتحان هيجي يوم الامتحان وليكن اللي تاني يوم 6 بالليل هنفتح 24 ساعه مثلا او لحد الفجر هيبقى مثلا 12 ساعه من 6 بالليل ل 6 الصبح بس اسمع ال 12 ساعه دي انت هتخش في اي وقت باليوزر نيم بتاعك والباسورد مجرد ما تخش هيتحمل لك صفحه مؤقتا يعني عليها وقت ساعتين 120 دقيقه اول ما تفتحها هيبدا العد التنازلي طول الساعتين دول انت بتحل واول ما تخلص تعمل اوكي العد ده هيتقفل والصفحه هتترفع على الموقع لو ساعتين عدوا عليك وانت لسه ما خلصتش الصفحه تقفل اوتوماتيك وهتترفع على الموقع تمام بتتقفل الساعه 6 الصبح الامتحان مثلا مجرد ما بيقفل بتبدا انت بعدها الجهاز بيشتغل البرنامج يعني وبيحمل ايه الاجابات الصحيحه اصلا متخزنه فيه بتخش انت بعد الساعه 6 الصبح لنفس اليوزر نيم والباسورد بتفتح بيطلع لك امتحان محلول تمام معاك الاجابات بتاعتك والاجابات الصحيحه بتعد الاسئله طبعا تعد غلطاتك لو هم مد 100 سؤال هيبقى مثلا غلطت 10 غلطات يبقى انت جبت 90% عشان غلطه يبقى انت جبت 80% على سبيل المثال وفي الاخر النتيجه يعني المره اللي فاتت احنا ما ظهرناش نتيجه حد حد كان كل واحد بيشوف نتيجته فقط المره دي احتمال يعني نعمل نتيجه مجمعه في الاخر كده للناس كلها تمام وبعدين في الاخر هيبقى في مراجعه الامتحان محاضره ثانيه بعد اول ما اخلص الامتحان ان شاء الله وبعدين بعد كده نبدا في الترم الثاني هيبقى برده حدود 5 او 7 8 محاضرات كده وهنخلص ان شاء الله الكتاب اما نخلص الكتاب هيبقى في امتحان على الكتاب كله برده نفس النظام هنخلص الكتاب بتاع متين سؤال يبقى كده انتهينا من المستوى التاني والدورة الجاية بقى ان شاء الله غالبا هتبقى مثلا في الصيف او اا يعني زي ما ربنا نيسر او نتفق هتبقى ان شاء الله في كتاب التوحيد ده المحالة التالتة عندنا في المنهج يعني احنا المنهج اول حاجة اللمعة تاني حاجة متين سؤال وجواب في الاسلام تعاشق حافظ الحاكم اللي معنا النهاردة بعد كده هيبقى ان شاء الله كتاب التوحيد يعني ايه اجازة طب الاخت اللي بتسأل ديه فين ما بتسأل ما تكتب ما بتسألش ليه اه لا اللي عايز اه يعني اه اه طيب ماشي عموان هو موضوع الاجازة دوت يعني موضوع يحتاج اه ان انا كن عرفة الشخص ده معرفة شخصية يعني مينفعش اجيز واحد وانا بتواصل معها عن طريق النت يعني فعموما انتو في حد فيكم في المنصورة حد منكم من المنصورة طيب هو مومن يعني ايه ان شاء الله اللي من المنصوره ممكن يبقى يتواصل معانا بعد كده ان شاء الله ولو هو عايز يمتحن بقى امتحان تحريري ويبقى اجاز فعلا في الكتاب او يعني في علمه في مساله الكتاب ده مفيش مشكله انا ابقى اعمل له امتحان تحريري ويجي يمتحن في المسجد وان شاء الله لو هو امتحن كويس يبقى ان شاء الله يعني يعتبر ايه شبه اجازه في, في الامتحان يعني طبعا اجازه المفروض بتعوض اكتر من ذلك يعني بتعوض ان هو مش بس امتحان لان الموضوع مش علم ومفقط الاجازه مش مساله علم ومفقط يعني اشترط لها اشياء اخرى غير العلم فلذلك ما اي جواز احد كده بالمراسله ولا بالكلام ده لان انت ممكن انسان عنده علم نعم لكن هو لا عزله لا سيء الخلق او او او سيء النيه او ما الى ذلك يعني الكلام ده بيظهر على الشخصيه يعني ففانت اجازتك له هي يعني ترقيه او زبط لي لا يوجد احد بالمراسله لابد ان تعرفوا شخص المهم الشاهد احنا ان شاء الله عموما شيء خارج بقى عن الدوره بتاعتنا في الاعلان هيتحط على المنتدى ما اعرفش اتحط او ما اتحطش هو المفروض ان هو هيتحط يا النهارده يا بكره الصبح ان في في المنصوره ان شاء الله يوم علمي وفكري في مسجد صابر نصر اللي هو لو انتم تعرفوا المسجد في شارع النخله تقاطع شارع النخلة مع شارع الصبر في مسجد صبر مصر اللي كان الشيخ احمد جلال ماسكه زمان الشيخ احمد جلال كان هو امام هذا ال ايوه في شارع النخلة اللي هو قدام كلية اداب ده في اخره في تقاطعه مع شارع الصبر في, في اخر شارع على الشمال مسجد اسمه مسجد صبر مصر ده كان المسجد بتاع الشيخ احمد جلال لو تعرفوه فالمسجد هو في مكان للنساء لو حد عايز يحضر يعني ان شاء الله هيبقى فيه دوره او مش دوره هيبقى في يوم السبت من المغرب لبعد العشاء بساعه كل اسبوع لمده شهر ونص تقريبا ست مرات بالشكل دي كده الدوره دي هيبقى فيها ان شاء الله عقيده ومباحث فكريه عن السلفيه وقفسنا في الاحداث الراهنه يعني واسئله في هذه المساله والمحاضره الثالثه هتبقى فقه هيبقى كل كل مره محاضرتين كل سبت ان شاء الله اللي عايز يجي يحضر يعني دعوه عامه يعني لو حد عايز يجيب اي حد...